قال يا موسى إني صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وَأُذْهِبُ هَٰذِهِ الْقَوْمَ وَأَمُرُّ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا فَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سَأُحْرِقُ عَن آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا الذين الرشد لا يتخذون هسبيلًا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلًا ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا باياتنا وانقضت الاخرة حبطت اعمالهم